إنما هن من أسراري ولس من الأزواج والحكم إنما هو وارد في الزواج وليس في شراء الإماء وعلى هذا فإنه يجوز له أن يشتري الأماء لكن هذه الموجودة الموجود الآن لكن لو وجد هذا يجوز له أن يشتري الإماء يجوز له أن يشتري والشراء لا يدل لأن هناك نص يدل على حرمته الله كتابه أسادكم الله قبيلة الشيخ إذا أبطل المحرم عمرته بالجمع فإنه يتمها ويأتي بأفعه هل يلزمه في الثانية أن يرجع إلى ميقاته أن يحرم لها من مكانه أسادكم الله البدل يأخذ شكم مبدله فإذا أبطل وأشد عمرة وجدت عليه من ميقاته فإنه إذا قضى يقضي من الميقات الذي الذي احرم به للعمره الفاسده وعلى هذا قال كانه لم لا بهذه العمره وجب عليه اتمامها بالشرط فلما وجد عليه الاتمام فإننا ننظر إلى كمال العمره فان افسدها وجب عليه أن يقضي عمره مثله لان البدل يأخذ حكم المدل سيحرم من انقاضها لكن أجاز أن يكون إحرامه من النقاط الأبعث إذا كان إحرامه للفاسدة من النقاط الأقرى كأن يكون قدم من نقاط السيد فأحرم بالعمرة الفاسدة أو بالحج الفاسد من نقاط السيد فحينئذن لو أنه أراد أن يحرم للبدل من نقاط المدينة من نقاط رابط له ذلك وحل بل قال بعض العلماء يجود له أن يحرم من النقاط المساوي فأن يكون أفسد عمرة من لم لم يجد له أن ينشئ العمرة التي هي نحلها من نقاط السيد والله تعالى أعلم أسابق الله فضيلة الشيخ هل يعبد من الوجوه المرجحة في الحديث الأول على حديث ابن عبات رضي الله عنهما أن الحديث الأول قول بحديث ابن عبات من فعل فنقول القول مقدم على الفعل أسابق الله نعم هذا من المرجحات توضيح ذلك أنه قد يسكن على بعض طلاب العلم كيف نقول أن قول المجيه صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله هذا أمر يرجع إلى مسألة مهمة عند الهلماء إذا جاء النص بقول أو جاء النص بفعل فالأصل أننا مقالبون بالاقتداء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين قوله وفعله لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن والأسوة أن نأتف فيه نقدر به صلوات الله سلامه عليه في أطواله وأفعاله فحينئذ لا ترق بين القول وذعنه بجهة الله أمرنا وكلفنا أن نأتف فيه عليه الصلاة والسلام لكن الإشكال حينما يأتيك قوله عليه الصلاة والسلام يبيح وقول عنه أيضا يحرم أو يأتيك القول يبيح والذعن يبيح فإنه لا بده أن تنظر لأن القول والفعل صدران من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي قال وهو الذي فعل فحينئذ إذ إذا جيت تنظر إلى أطواله حينما يخاطب الأمة ويقول أيها الناس ويقول لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب وخاطب الأمة لا تشك لأن هذا عام لجميع أم فأنت ترى حديثا عن رسول لا عليه لا إشكال فيه هذا من جهة حديث الأطوال لأنها تخاطب الأمة وتشييع للأمة لكن إذا جئت إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام وجدت أن الله عز وجل خصته بأفعاله حتى في باب المكاح الذي اختلف فيه فقد أجد الله أن ينتح تسع من النسوة ولم يجد لأمته أن ينتح الواحد فوق الأربع فإذا في باب المكاح نسوسيات في أفعاله عليه الصلاة والسلام فكأنك تنظر إذا جاءت النصان هذا الذي يسميه لما بباب التعارض يأتيك نصان كلاهما من نشكات واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من أقوالهم التي لا تشكف أنها تشريعي للأمة والثاني من أسعادهم التي يدخلها اجتمال التخصيص يقولون في نبيل صارت كفة راجحة ليس المراد أن نسقط أبعال الله صلى الله عليه وسلم يظن البعض أننا إذا قدمنا قول على الفعل أن نسقط لفهم لا إنما المراد أنك أمر نصمي لو جئت تتعبد الله بهما معا لا يمكن تتركه من اثنين لا يمكن فأنت بالخيار بين هذه الخيارات الثلاث إما أن تقول أعمل النصين نص يقول لك يجوز ونص يقول لا يجوز همكن أن تعمل النصين وإما أن تقول أترك النصين هذا هو العياذ بالله لا يجوز لأننا نأمورون باتباعه ولم يرد ما يستطني هذين النصين وإما أن تقول أعملوا بأحدهما وأتركوا الآخرين فإذا جئت تعمل بأحدهنا ولا شك أن النقل صلى ثبث حكمه على واحد منه بلا إشكال إذا تعارض النقل لا شك ولا شبهة أن الحكم في واحد منهم لكن الله ابتلاءً واختباراً لعباده حتى تفضل درجة العلماء فيختلفون ويتناقشون ويناظرون وتخرج الفوائد من هذه المقاشات والمناظرات في يجفه العالم الفقيل ويظهر فضل الله عن العلماء ومجية ما خصهم به من العلم فحين الإيميل يظهر الصرف فيه فتقول حديث القول خاطب به الأمة وحديث الثالث اجتمل الخصوصية به عليه الصلاة فكأنني أرى أن النصرين ليس بدرجة واحدة مع أن حديث الفعل جاء بمعارب أي الحديث الذي دل على الجوار عارضه الحديث يقول إنه لم يكن حلالا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما وإنما كان حلالا فإذا مثلك لا ترى أن الأحاديث تستوت كثته حتى تقول هي متعاربة فتقدم أحاديث الأطوال على أحاديث الأفعال بهذه القاعدة ومن أنزلة ذلك أيضا حديث النهي عن استقبال القبرى واستبدالها انظر إلى قولي عليه الصلاة والسلام اصطح عن أبي أيوب من أنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبره ولا تستدبروها لبول ولا غائف هذا نص واضح بقولي من رسول الله صلى الله به الأمه لا تتقبلوا قبرة ولا تتكبروها ببول ولا غاب لم يفرق المل Android بين الاستقلام ولا بين الاستبدال أيضا أن يفرق بين الدنيا وغير الدنيا قال لا تتقبلوا قبرة ولا تتكبروها ببول ولا غالب. جاء شبيث بن عمر في مر 적سلم أنه راعى رسول الله الل starred وهو يقول على نبينتين مستقبل الشامل صدر القاجح فحيلا إذن تقول حمدي قول وخاطبني فيها رسول الله 완벽 أنني لا أستقل ولا أتتكبر ولا يفرق هذا القول بين صحواء ولا بنياته فأنا أبقى على هذا القول الذي خاطبنيه وأما فعله أن يستوى السلام فله احتمال احتمال خصوصية أي أن الله خصوص بهذا ويطوى هذا أنه لو كان تشفيعا للأمة هل يرقب أن يفعله ابن الله صلى الله عليه وسلم في الخطاء ويطلع علي ابن بدون أن يعلم من الله صلى وبدون أن يشعر فهل يعقل أن الشرع يقصد التفريق بين البنيان والصحراء حتى يأتي بالعمر وهو حدث صغير يرقى على البنيان فحينئذن تقوى عنك دمانة القول فتقول أنا مقاع على دمانة القول وهنا ورد من تعلي لخصوصه عليه الصلاة والسلام مع احتمال أن يكون شادق للنهي فحينئذن أنا أبقى على دمانة القول لأنها أقوى وأرجح فهذا هو مثلك العلماء المصور حينما يقولون إذا تعارض القول والزع فإننا نقدم القول على تعليم لأن القول باشر فيه الأمنة والفعب يحكمل أن يكون من خصوصياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى أسابت المضافة فطيلة الشيخ إذا اجتمع للمحرم صيد ومئكة وكان على مصنفك فأيهما يقدم أتابك إذا اجتمع للمحرم الصيد والمئكة فحينئذ يكون من بعدها عرضا محضورين إذا جئت تنظر إلى الميتة فإن الله عز وجل حرطنها بإطلاق إلا في حال الضرورة وإذا جئت إلى الصيد وجدت أن الله حرمه فقط في حال الإحرام فوجدت التحليم المؤقت أخذت من التحريم غير المؤقت لأن تحليم الميتة بالنسبة لحالة الاختيار عام للأزمنة والأمسنة ولم يستثنى الله من إلا حالة الضرورة والمخططة وهو يذل على شدة أم الميتة وأنها لا لكن بالنسبه للمخرج اذا كان الصيد الذي امامك والذي هو اخف تحريما من الميتة فانك ترجح حينئذ الصيد على اكل الميتة من جهه فن الصيد تحريمه مؤقت وتحريم الميتة تحريم مؤبد اما من جهه الحال فهذا يعني يوجه بالتفصيل انك تقدم الميتة على الصيد وتوضح ذلك ان الصيد اتصل بحالته أي أن تحريمه اتصل بحالته ولكن من ميته عمت وجاءت حالة القصية في الاضطراع فكأنها أخف من جهة الحالة أي المحرم حرم عليه الصيد بدون تفريق لأنه مضطرا وغيرا مضطرا ولكن من ميته حلت عنده الضرورة الذي تلحالته كمحرم تقول حرم عليه الصيد ولم يستثن حال الضرورة ولكن حرم عليلي الميتة واستثنى لي حالة الضرورة فأقبل النص الذي دخله الاستثناء ولا, ولا أفعله ما لم يدخل الاستثناء فتقوي أن يأكل من الميتة وكله ما له وفا هذا يقولون التعارض بعض الأحيان مثلا هل يطلي في الصفة الأول؟ هل إذا خرج من بيته وغلب على ظنه أنه لو مشى بقدمي يفوته في الصفة الأول وتفوته تكير في الإحرام الأفضل أنه ينشي على قدمه يفوته مصطفى يفوته مصطفى الأول وتكثير في إحرام أما أن الأفضل أن يركب سيارته وتفوت بوضيلة تنشي وتكثير الخطايا والزنو قالوا الأفضل أنه يركب ويدرك الفضيلة المصطفى بالصلاة يعني كونه مصطفى الأول وكونه يدرك تكبيرة الإحرام فقالوا حين يذن يركب ولا ينسي لأن فضيلة الصفة الأول وكثيرة إحرام متصلة بالعبادة وفضيلة النشي ومفضلة عن العبادة فهنا اتصلت المخبور لأن التفاضل يدخل في الفضائق وفي المحرمات المثلث واحد إذا جئت أنه إلى أن التحريم به كمحرم تقول هذا أقوى لأن الله حرم عنه أن أكره الصيب دون أن يستثني حالث للقراب وأما الميتة لأن الله حرم عليه واستثني حالث على من جهة الحالي تقول الأفضل أنه يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد والله تعالى أسان رسول الله قطيلة الشيخ هل يجئ أخذ ثلاث شعرات من غر لمن أراد التحلل بناء على اعتدارها جمعة أسانكم القرص مثل الإخلال بالجل هو أقل ما يقوم عليه الإخلال لا تستذج أن التحلل لا يكون إلا بهذه الشعرات فنصف بين المثلاتين فإن التحلل قال تحلقوا رؤوسكم وهذا شأن يجي من الراس من حين حتى يبلغها هذه المحله وقال صلى الله عليه وسلم اني لثبت شعري وقلمت هذه الفراء احل حتى الحق فهذا يدل على تالقي بالراس كله ان مثلت اقل الجبع ثلاث فهذا يدل على أقل ما يقع به الاخلال على اقل ما يكف عليه انه اخل فوهذا جد شعره الواحده قال لكن إذا وفر إلى أقل الجنب فإن الثلاث من الرأس وتكون يصفق عليها أنها شعر للرأس كأنه حلق الرأس كله لأن ابتداء الحلق بالجنب لأقل ما عليه الجنب وهو الثلاث فكأنه إذا حلق الثلاث أو تسق الثلاث أو نتف الثلاث كأنه شرع في الإزالة وفرق بين كونها نقول شرع بين كونه قد أزال فعلا فرق بين الابتداء وبين الكمال وعلى هذا قال في خلالات لأن الشرع قصد أن لا يمس شعره وأن لا يترفتها بحلقها ونفحها وتقسيره بخلاف مسألة التحلق فإنه لا بد فيها من تعميم الرأس قصة وحلقة والله تعالى أهلا كيف نوفقه بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره جبريل عليه السلام بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وبين قوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أفهم ولا غائبا أسافق الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن الأصل في الدعاء وذكر الله عز وجل أن يكون زين العدل وربه أقرب للإخلاف وزين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلنا ولا غائبا فهذا يدل على أن الأصل على أن السنة أن يخذروا فوته وأن لا يرفعه هذا أصل عام وقد ورد التخصيص والقاعدة لا تعارض بين عام وخار استثني منه ذكر الحد بالتلبية لشرف هذه العبادة وفضلها وعظيم ما فيها من التقرب لله سبحانه وتعالى وكل هذا العبد وافدًا على الله وضيفًا على الله يرجو رحمته ويخشى عذابه مجيدًا لذاعيه فإنه شلث بأن يكون حاله وأن يكون مقاله واضحًا ضيناً الناس ولذلك حتى الهدي إذا أهدي للبيت فإنه يشعر ويقلد وتكون إبادة واضحة أمام الناس تشريفا لهذه الإبادات وتكريمه وإظهارا لحرمات الله وشعائله ولذلك قال تعالى ولا آمين الزيت الحرام ابتدون حضرا من ربهم ورضوانا فشرف الله عز وجل هذه الإبادة كون الإنسان يقلم على بيت الله عز وجل تائبا منيبا يرجو رحمته ويخشى عذابه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في شرب هذه العبادة وفضلها نحج هذا البيت فلم يرصف ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه وهذا يدل على قبل هذه الشعيرة وعلو منزلتها فكونه يرفع صوته ويعلو صوته بها فإن هذا لا يقبح في الأصل لأنه لا تعارض بين عامل وخاف كما يظهر الإمام في قراءته في الصلاة ونحن ذلك من الأذكار التي شرع رفع الصوت فيها سواء كان في عبادة من الصوصة أو كان مطلقا والله تعالى أستاذ الله قضيلة الشيء من اعتمر في أشهر الحج فهل يكون السمسع واجبا عليه حتى لو لم يرسلنا ويرل ذلك أستاذ رسول اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متبتع شاء أو أبى إذا كان لم يرجح إلى بلده فما لو اعتمر ان رجع الى بلده او الى النقاط بلده او ما يحادي النقاطه ان احرم بالحج من ذلك فان ان شاءه السفر الثاني يسقط عنه دم التمتع بدليل المكي فان المكي لما احرم بالحج والعمرة من مكة فقط عنه دم التمتع وصح تمتعه فدل على ان التمتع لا على ان التمتع ان هو بوجود الترحه وتمثع بسقوط السفر الثاني كأن الإنسان إذا جاء بعمرته في أشهد الحج إما بطي في مكة ثم أحرم بالحج من ذلك العام كأنه أحرم من دون نقاته لأنه أنشأ الحج من مكة نفسها فالسوى أن يكون ناويا أو غير ناويا لأن هذا الدم يجبر المقصان بالرجوع إلى النقات لأن الواجب عليه أن يرجع ويحرم بالحج من نقاته والله تعالى أعلم بسم الله خضيلة الشيخ علمنا أن من مسلنات الإشرام تقليم الأظاثر وأخذ الشعر ولكن هل هذا عام حتى لمن أراد المشيئ إذا أراد الإنسان أن يفج وكان يقعه للإشرام بعد دخول الشهر للسجر فإن السنة أن لا يأخذ من شعره ولا بفره ولذلك لا يقدم السنة المستحدة على النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بمن دخلت عليه العشر وأراد أن يضحي أن يمسك ظبره وشعره فدل على أنه يطرق الشعر والظهر فنهى عليه الصلاة والسلام عن كون يقص الأصغار أو يمسك الشعر بقص أو خلاقة فكونه يأتي إلى الميقاة ويريد أن يصيب السنة بحثن الشارف والهيئة فإنه حيني لله تقدم السنة المستحدة على نهيه عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم فانتهوا فقد نهانا بأبي وأمي صلاة الله عليه فيلزمنا الانتثال لنهيه ولا ينفق شيئا من شعره ولا ظهره أعني أنه لا يخص شعره ولا يقلم وأغغاره وحينئذ يكون له أجر السنة بالنية والله تعالى أعلمه من فطيلة الشيء هل يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة في غير حرف ولا عمر قياسا على الصفا هذه المجلة وصف جمع من العلماء الله عليه على نشروعية السعي بين الصفا والمروة ولو لم يكن الإنسان في خد أو عمره لأن الله قال في كتابه بعد ذكره لشعائر الصفا والمروة قال لهم إن انتطوع خيرا وهو خير له فأخبر فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليك فأخبر أنه يشكر عمله فلا شك أنه عام وقد جاء بعد ذكره سبحانه وتعالى بشعير السعي بين الصفى والمروة إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها أن يتطوف بهنا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليك فكون من سبحانه يذكر التطوع بعد الحج والعمرة أي طف بين السها بين الصفا والمروة لحجك وعمرك وإن تطبعت خيرا فإن الله شاكر معين قالوا يدل على أنه يدل أن يسعى بين الصفا والمروة ولن يكن ذلك للحج والعمرة والله فعال أعلم أثابت من قطيرة الشيء لا نحن القاعدة لكي تقول إن النقص إذا خرج نقرج غالبي لم يعتبر مفهوم أثابت هناك للنقص منطوق ومفهوم المنطوق هو دلالة اللقظ لسه من حيث عمومه وخصوصه يقول عليه الصلاة والسلام ينص عليه الصلاة والسلام ينص السنة أو ينص الكتاب على حكم قل هو الله أحد تقول دلت الآية على وحدانية لا بمنطوقها قل هو الله أحد إذا قولي هو الله أحد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بكونه واحدا وهذا نصف من المنطوق أما ذا يتفتي للمشهوم وهو عكس اللفظ المنطوح فإنك إذا نظرت إلى لفظ الآية ولفظ الحديث تجد اللفظ يدل على معنى يسمى المنطوح وتجد خلافه أي عكس اللفظ هو المنطوح ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة في السائمة الزكاة في السائمة الزكاة يدل على أمن البهينة من الإبل والبقر والظلم إذا كانت ترعى وتسوم فيها الزكاة هذا منطوح لكن المنطوح فأنه يقول إذا لم تكن ساعدة فلا زكاة فيه. قال تعالى فإن آنتم منهم رشدا تدفع إليهم أموالهم هذا منطوق الآية تقول إذا بلغ اليسير هذا الشرط الأول وكان رشيدا هذا الشرط الثاني فإن آنتم منهم رشدا تدفع إليهم أموالهم إذا بلغ وكان رشيدا يجب دفع المال إليه بمنطوق الآية ونصه لكن مفهوم قولي إن آمسوا من الرشد إشتفى من العكس إن لم تهنسوا منهم الرشد فلا تدهعوا إليهم أموالهم هذا يسمى المفهوم يكون مفهوم الصفة والشرق وعلنة ونقب والاستثناء وعدد وحصر وضر زمان وضر غاية وضر مكان وغاية هذه عشر أخوان المفاهيم الصفة والشرق والعلنة واللقب والاستثناء والعدد والضر الزماني والضر المكاني والحصر والغاية وقد جمعها بعض العلماء بقوله استفشل اتعلم ولق التنيا وعد ضرفين وحسن اغيال هذه المفاهيم العشرة تعتبر عند العلماء على اختلاف مثل هو حجة فيها وما ليس بحجة المفهوض في بعض الأحيان يكون معتبرا ويكون غير معتبرا فأنت إذا نظرت إلى قولي إذا بلغ الماء كلتين لم يحنل الخبر إذا كنت تعتبر مفهوم العدد حجة تقول إذا كان دون أصلتين نحمل الخبر إذا كنت تعتبر مفهوم العدد أن المفهوم العدد ليس بشجة تقول قوله إذا بلغ الناء الصلتين لا مفهوم له أي لا أعتبر له المفهوم. هذا بالنسبة لمفهوم العدد لكن قوله إذا خرض مخرج الغالب فلا مفهوم له مثال ذلك لما قال الله عز وجل وربائدكم لا في حجوركم المرأة إذا تزوجتها وكانت عندها دن هذه الدن تسمى ربيبة الغالب في الدن إذا كانت مع أمها أن تتربى في شجل زوج أمها هو الذي يرعاها ويقوم عليها لأن والدها قد طلق أمها أو مات عن أمها مثلا ففي هذه إنحان تتربى في الغالب في شجل من؟ شجل زوج أمها إذا ثبت أن الربيبة في الغالب تتربى في شجل زوج أمها يكون قوله تعالى وربائدكم لاتي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم كأنه خرج مخرج الغالب تقول فلا أعتبر مفهومة لأن مفهومة أن إذا لم تتربى في شجر كأن يتزوج أمها وهي كبيرة فينئذ يجوز له مكافر كما يقول الظاهرين لكن الجمهور يقولون وربائدكم لاتي بحجوركم قولوا لاتي بحجوركم لا مفهومة له لأنه خرج مخرج الغالب ومن عن خلص ذلك القول عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فقال باتت والبيتوث لا تكون إلا بالليل فتقول الأمر بغصب اليدين قبل من الإناء عندي عام سواء كان مستيقلا بالنوم الليل أو نوم النهار يرد عليك الظاهري ويقول لا يرد عليك من يقول بالتخصيص يقول لا قال باتت فالشكم خاص بنوم الليل دون نوم النار تقول له باتك خرج مخرج الغالب والقاعدة لأن الغالب في النوم إنما يكون في الليل ولذلك يقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يعتبر النحوم وآخر دعوانا أن نحمل للناه رب العالمين صلى الله عليه وسلم قامت بتسجيل هذه المعزة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية لمكة المكرمة شارع المنصور بدوار مسجد ابن حسن ناتف رقم خمسة أربعة ثلاثة أربعة اثنين ستة سبعة أيها الأحبة الكرام انتهت مادة الناب الشريط وحيث أنه بطي في الشريط المتفع فيصبنا إكماله هذه التلاوة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تباركَ الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له منذ السماوات والأرض ولم يستقذ ولدا ولم يستقذ ولدا ولم يكن له شريك في الملت وخلق كل شيء فخذره تقديرا واستخذوا من دونه آلة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نسعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نسورا فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفتن افتراه وأعلم اكتبها فهي دل عليه بفرة ورطيلا قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان رفورا رحيما وقالوا ماريان الرسول يأخذ الصعام وينصيه في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا فَكَانَ هُوَ الْجَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الْخُرَارَانِ إِنَّكُمْ لَتَسْتَبِقُونَ إِلَى رَجُلٍ مَشْحُورٍ ۗ قَالُوا إِنَّ رَبَّنَا تَعَالَى نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتَأْتِي فِي الْغَيْبِ نَبَأً صَدِيقًا ۖ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ من تحسي الأنهار ونجعل لك خفورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لإن كذب بالساعة تعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا بالذي يعد المفتقون كانت لهم جزاء فإذا منعوك من, من أولياء ولكن ما استعثموا اذا يوم حجهنا تسجد حتى تذلق كانوا قوماً ضلال فقد كذبوا قوم بما يقولون فانا تستقيون ظرفا لما وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُلْقِ عَلَاهُ نَذِيرًا وَمَا عَصَيْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْأَرْضِ غَيْرَ لَامٍ إِن لَّمْ يَأْكُلُوا نَقْعًا إِلَّا أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ نَقْعًا وَيَمْشُونَ فِي الْأَذْوَانِ وَجَعَلْنَا بَادًا ضِبَاءً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنَؤْلَىٰ مِنَّا إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرْتَ فِي الْأَرْضِ إِنْ تُخْرِجْ مَعَذَبًا شَرًّا كَبِيرًا يَوْمَ يرون لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محزورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه أباء منفورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تَتَفَقَّدُ السَّمَاءُ مِنَ الْغَمَامِ وَيَوْمَ تَتَفَقَّدُ السَّمَاءُ مِنَ الْغَمَامِ وَيَوْمَ تَتَفَقَّدُ السَّمَاءُ مِنَ الْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ هَذِهِ الْغُرُفُ يَوْمَ and I في العالم قليلا لقد اظلني عن الفكر بعدا اندى اني وكان الشيطان من الياء وقال الرسول يا ربي هم استحلوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نجد من من المجرمين وكفى بردك هذه أول وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة ربنا لا تذرب بنا ذنوبنا واغفر لنا وتعالنا ولا تجعلنا تقوى ذلك الا لله الذي لا شريك له بالحق واحسن التسبيرا الذي لنحشر الذين يحشرون على وجوههم لجحنم واجعلنا معه أطاب هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فجمرناهم كثيرا فقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتقنا أهل الضادين على كثيرين وعاجا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وقلنا ضربنا له الأمثال وقلنا نتفرنا تثميرا ولقد أتوانا القرية التي انطرت مطر الزون أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون دونك إلا مجرعا فهذا النبي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن عادتنا نولا أن صبرنا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت مهد لقد إلهم هواه أكرا عليه وكيلا أَمْ تَحْفَبُ أَنَّ, أن أَسْتَرَهُمْ يَسْمَهُونَ أَوْلَهُ الْعَحْيُودِ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْ عَلَمِ بَلْ هُمْ أَضْلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَزَّ الظِّلَّ وَلَوْ وَجَعَلَ لَكُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ دَرَجَاتٍ ثُمَّ قَضَاهُنَّ مُهْلِكِينَ قَضَاءَ يَقِينٍ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء مارا طهورا لنحي به بلدة ميته ونسيه مما خلقنا أجاما وأناسي وقال قال صرخنا بينهم يذكروا فذا اثر الناس إلا الكبراء ولو شئنا لفعنا في كل قريه الذي امنا فلا تقع الساكنين وجاهدهم بجهاد كبير وهو الذي مرج البحرين هذا عذرا فراته انا من حنرج واجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصفرا وكان ربك خبيرا ويعبدون من هدون الله ما لا ينفعه ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا يَوْمَ نُرِيَاهُ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَشَاءَ أَن يَذْهَبَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا فَتَرَكَ الْعَالَمَ حَيًّا لَرِينًا يَمُوتُ وَفِي نَحْبِ حَمْدِهِ وَكَفَا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة بأيام ثم استغى على الأرض الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ سبارك الذي جعل في السماء جروجا وجعل فيها جراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار في الفتل من أراد أن يذكره وراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض فَخَافَهُمْ الْمُجْرِمُونَ قَالُوا السَّلَامَ وَالَّذِينَ يَرِثُونَ رَبَّهُمْ تَجْسًا وَمِيرَاثًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلى الناقر ولا يقتلون ولا يقتلون النسل في حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يبعى يا مَن سَيَخْلُدُ فِي إنه يسرد إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالذر مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها صما وغيانا والذين يقولون ربنا أذنها من أجوعتنا مَنْ شَاءَ أَنْ يُضِلَّهُ وَجَعَلَ الْمُسْتَقِيمَ أَمَّا كُلَّا نُجَازِي الظَّالِمِينَ بِ مَا اقْتَتَلُوا وَلَنَقْهَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا قَالِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا كُلَّ يَوْمٍ بِكُنُورِ كذبتم فسوف يكون لتاما بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم, الرحيم, الرحيم, الرحيم, الرحيم قاتلين تلك آيات الكتاب المبين لعلك فاقع النسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأ ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما من من إلا كانوا عنهم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 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اخْشَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ حَرُمَتْ دَارُهُمْ أَلَّا يَسْتَقِيمُوا ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَرْضَىٰ طَرِيقِي رِسَالَتِي فَأَشِرْ إِلَيَّ أَن يَأْرَوْنَ وَلَهُمْ عَلَيَّ منب فأخاف قال كلا فنهبى بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا شرعون فقونا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وريدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت, فعلت وأمت من الكافرين قال فعلتما إذا وأنا من الضالين ففرات منكم لما قفتكم فوهب لي ربي حكما وذهب لربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة كمن وعلي أن عبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقين قال الذين حوله الا تستمعون من ظهر ربكم ورب ابيكم الاولين الا ان رسولكم الذي ارسل اليكم لا قال رب المشرق والمغرب وما بينهما امر قسم ساقون قال لجل اتخلت إلىنا الغير إلا اجعله لك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتبين كنت من الصادقين فألقى عطاه فإذا لي ثوبان